124-ما لكم, ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون 125-أم لكم سلطان مبين 126-فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين 127-وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا 128-ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون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 فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فزاء صباح المنذرين وَتَوَلَّ عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين